الجنة هي المأوى فخشيت الله جل وعلا هي الثمرة الحقيقية للإيمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه. لما عمد قابيل إلى قتل هابيل سن القتل لغيره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل لأنه أول من سن القتل والإنسان لا بد أن يكون غالبا رأسا وإماما وكلمة إمام في اللغة لا يتعلق بها مدح ولا ذم وإنما يعرف ذلك بحسب القراء التي تساق فيها الخبر أو الآية أو النص قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين مثلا وجعلنا للمتقين إماما وقال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهذه إمامة في الخير توجد إمامة في الشر كما كان فرعون وآله قال الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فسماهم أئمة رغم أنه حكم جل وعلا بأنهم يدعون إلى النار فهنا هذا ابن آدم سن القتل فكان إماما في هذه الجريمة ومع ذلك لم يعفى من أن يكون له كفل من كل جريمة قتل تقع كما أن كل من يسن للناس باب خير وطريق صلاح وموئلة, وموئلة فضائل يكون له من تلك